عزب طه سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى الحجب انطها استرت انطها سيسم الربين ذحنيني تشرد الحمام طاها ودنن جيره رفلاش القران اكنك محن هشام ذشمك في كان إيوين يوجدنا ربيا يسد غروة إخرقا ثمرت ذهن ونعلان ذحن غف العرش يقعد ذيرس كيل لنمر ذجهن ونغذير قعا نغيلا سد وكال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفاء الله لا إله إلا هو له لسماء الحسنى مثعقظ إمثذ عوض أثني يعلم مثذ عيض سسر أولاد قري أربو لأش ويض أمن الشام يشام اسمون العريا وهلتاك حديث موسى إذا رأى ناراً فقال لأهلهم كتوا إني آنست ناراً لعلي يآتيكم منها بقبس أوجدوا على النار هدى ما يلثب ضد غره ثحكيث النغمسا إمي زرق ثمس ينير وشوريس قمس أقري زرق ثمس مبعيد إما هثاوين دويغ تهشفت نغذفغ ونريم رنبريذ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري এমনি বর ইউশ এমুশ আবী এ কশিদ গা রেজেন ইমিশো নখ তাক হি ছো হবেন হমিন কিন্ন إن ساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطردا القيامة ألا تهتدوا ألم يقرفه شروا اكنت في كل فرويح اين كنت لتخدم هذاك بعد فلاش وإن كنوى النومينيس يتبع كن الهواس مولق لكثير الظض وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أموسى لشتسنا تتفضل كوسيفوس اينه الشتاكشيو فلشي شي حكوجا غتلاغدي الشفر يوليو خدمهيش اين النظام قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعه هينا يا موسى ضقريس يضقريش ها قال خذها ولا تخف سنعيدها شير هلولا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير شوء إناية نخرى لنريك من آيات الكبرى ينج ادميتورتا قواذ اتنر اما كنثلان اهرفوشي ذي الطبقي ادفغي شبح وريوضين ذي المعجزة فيظنين ايد نسخ اتضرض المعجزة لنا في ذك المقرنطاش يذهب لا فرعون انه طغى قال رب شرح لي صدري ويسير لي امري وحلل عقدة من يثقه قولي واجعل لي وزير من اهلي هارون أخي. أشدد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا روح غرث العون اقتغان إن يشأذ ذنو سوساين اثمرنيو سهر فل ثلوفثيو أكنذ فهم أوليو تقمضي دمعون ذو إذا كي قربا ذو مهرون إجراقا أثي دفغري ذي شيو أثي شكي غير مريو أكين أكين سبح عطاش أكين سمحت عطاش اشتق لك لغد سواليظ قال قد وتي تسؤلك يا موسى ولقد عليك مرة أخرى اذوحينا الى امك ما يوحى انقذيه في التابوت فاقذيه في اليم فيلقيه اليم بالشاحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني ان يشأ فن مقبول ام شاء وين تضرب فيك التنين عن نظن اميجد وحي ماج اي النجد تشوحان اي ريتش دخل صندوق ذكرت غير دخل للبحار البحار اثي وغير الشط اثي الدم وعذا وينو او دفن السلالة ويش نقمك مرنك حملا اكربين المندهيو اذا تمشي اختك فتقول هل دلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن وقتلت نفس فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي إمكد ثبع وثماك ثنيس مون مرغ وين دارو انت يا ربي من ركيد المدي ماشي اك تمه شطط يطيح فكر حجر فلاش سنغضيو سته مقارت ننجا كي دير هم ذخمم نجرب كي دنجرب فقمضن لي شقشن اهري مولا امدين ومن بعد تسرد مشام اما كنش نقدر اختارك ايمنيو اذهب انت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طعا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اوحث كتشيني ذيماي الشرمواججة ثنينون فالذكر واشتهجيث رحث أو ذصغر فرعون الثاني طغة القعان إن شهراد رحلا وان إما هذه مكتية نغلي قدر هذه قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو نضغى قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى فاتياه فقولا إننا رسولا ربك فأرسل معنا إسرائيل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 كل شيء سلغز لفظرر وحث غرس يمثس أقلاء نسد إشكار دبابيه ضرق ثلوان إسرائيل إذن غرس نسعتتيب نبوية قدر معجيزة غربابيه أثاني ذلمان غفين يتفع نبريذ أثاني تتور وحياقد لعثاف غفين يسهد يروح يزيد على ريس قال فما ربكما يا موسى قال رب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا إن يش منه ثكا إذ بذنو نمسى إن يش إذ بذنو وليف كان إخردي يخلق الطبيعاش أرنيو الهيث قال فما بال القرون لولا قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم نرغم هادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى قلوا وارعون عامكم إن في ذلك لآيات لأولنها إنه يسئل حقاً لأنه يسئل حقاً إنه يسئل خبار نصن وغرب بها الكتاب وعرق عرف بها ورثتونها وإنه يكون لديو قمان لقاعهم القاع لسوء عندما يجرم ذلك إبردان ذلك يغطر دمان نصنغي ذلك السن رصناف التحشيش مشهي كلا اششث اششث اجمال جنوان تجي يكذر علامات ايوذ حذقا فهما منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 নশ্চ নস্ত তিন এহে তুসে এ কিনা সফর মূর্ত শুষ হরিণ হমুসা এদি দিন হরি রকম যার ও শরফ এম হিদুম কিনখান قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفطروا على الله كذبا فيشحتكم بعذاب وقد خاب من افطرى إني أشل وعد نوان أشل عيذ مرش أدن نجمعن الغشي فصرحيث روهن الطحى إروح فرعون إجمعاد أجكي فيسة يساد يعدين لي السن موسى أكن يغرى ربي أول دقار ثالة الكثب أفربي أثان أكن يقشى السلاع ثاب مور تزميرم إخاذ واندهرن الكثب فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوة قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم توصفا وقد فلح اليوم من استعلى أمقارش يرسن أعقد أنه يرسن أنه يرسن أثني الوقيع ذي شحار النقف غان أشي الجمثة مورتنون سيشحر النسن أو ناوين أم كاناقين في تيث اللام على خطر يلعطاش فكث ديك وتنجمارتنون إثد الدمد غافية ونصف أشى بفاج وين يفررن قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول ما نلقى قال بذلقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى إن نش ما تزويرظ أم موسى نغان زوير إن يشأه زويرث ها كان إمرارنسن أتعوزين نسند الشحور أما كنت سجرت يوجد موسى القوليس قلنا لا تخفنك أن تلعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى لن يشعر تقواذ إذ شتش زرقش اي وين يلان ذوك فتو شي شايف فوش اشرق فشرخد من اثن وين كنخدمان شي كيوديني شحرا اوريتي مزروشال اني ديفو يساد فالقي سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى <سؤال i> قال اها له قبل انا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم سح فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى إسحرن إخنان سجدا أن ننسن من صربي أنهارون يكذ موسان إن يسفرعون ثم نمت قبلون ذا مقرنة قينينون ان يحفظون السحر ذا دي زمغفس ننون ذا دار ننون محالفان ذا كنقنا على الجدارين التزانثين اكنت تحطون التزانثين افجران تمر اين مقو على العثاب النوم هي ذي قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى أننا سألكن تختير خيش أنجي المواجزات يكذون يغضي خرقا أين تزمر؟ هاش خذميث؟ خربين لا تخذ مضو ذاقيني كان ذي الدنيث أقلغ نوم من شباب النار أكنغ يعفو الدنوف النار ذي الشحور إفغت ربك أنا يا خير ذا نتشا نريد من إنه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عامر الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك جزاء من تشكر اثنوي نرديشن غرب فيش نشي خفر يساكن جهنم ريكشوري يخضم أي نصرحا ذوي ذهن نقسعان الضرجة ثعليا ذي الجنث التنزدوث ثذوم السفن الدوش رحون لسرقي من دمع ولقد وحينا إلى موسى أنشرب عبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبشى لا تخاف ضرك ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليوم ما غشيهم وأظل فرعون قومه وما هدا نوحيج دموسان أفغس العبادي وذكير أقمس نفريد ذهل الحار إيكاو أتساق ذرا حدور كندي قطع أريد أن تكون هذا صغر فرعون أن تأكل الجنود يغميث ذي البحار وينك نهني فرعون يغر القميش أن تعرق نشي فرذان يا بني إسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور ليمن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 المن ذي من الطير نتاج رابح لوان الشلوى في الضيور ومن قرف في فرض الفل اتش ذقين نصيتا في رزقي وند نف كام وتعدى 30 في اللون سنرجع ف وني فرجع ف غيري وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أقري عفو غطاس اونثو فنيومن اخدم كنذر صراح يثبع بردسوفن وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظله مسامري أيغر إذ حرض موسى ثو سيد سجد نرقميه إنيس أثنى الثبعند أعجرغد أذى في مغرح أكنا سردوف اللي إنيس أثنى قمد بعده أجر في القميه إذ الرثن فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتموا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلحتم موعدي يقرد موسى غالقميس يزعف أوليسي النغنى إن يسن القميو أنا باذن ون شر وعدي الهان عني ظرف اللون الجمان نغثث غمد يشغر ون اجعفن باذن ون مثخور فم الوعدينو قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا مجينة القوم فقذفناها فكذلك القشامري أننا سأخذ الفرع الوعد يكسر في لكن نعب السياف ذي صيغة لقوم الفرعون نجلس لثمس أكنيخ ذن أولاد السامري فأخرج لهم عجل جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملكوا لهم ضر ولا نفع يشوف غزن دي الصورة وعجميه وليس رميح أننا نسوان إذا ربينا نون إذا ربي موسى يتون ورزرين على البلين وزن دي الصورة نوال وثنين نفع وثنين قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لنبرها عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى يغلح لي نيش هارون أقبل القميو أثنفت وجر فميش ماذا بذنون الرحمن ما ربي ثبع ثيد أغثى الننش وسن التخير قال ما يقلد موسى قال يا هارون ما منعك إذا أيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تاخذ برحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إن يشموشا أهرون أي غرئ مثل تولاد الشظن الصغني وبريد وريد سبع ذرع عن ذرام روية عشيض إن يشأ أهم شيما ورجب الزيثام رفيو ورشع الرقرويو صفر قصرون إسرائيل وثبع ذرعوه قال فما خطبك يا شامري قال بصوت بمالي من صروبه فقبضت قبضة من الرسول فنبذتها وكذلك سوالت لي نفسه إنيس إشكيبين غرويان السامري إنيس نكيني زريغ أين كنور زرينا رام إدمغد لكم شبكال ذرا ترنين الرسول جبريل ذكرت السفل لعجميع أكا جنيد انفح قال فاذهب فإن في الحياة أن تقول لا مشاش وإن لك موعد لن تخلفه وانظر لا إلهك الذي ظلط عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وشعه كل شيء إن علمه إنه يشموشه إذهب إذا كنت ضد النيس أشفق رضي تشمشات خطر وين في الموشن أثن غور في الواعدون يخطوه مقجغ الرب النينك وأنك النيس عبضه أثن الصرق أذي قول ذي غذ أثن ذكر غلا بحار ورث عبثم حدري اللي ما منتشان فلع المش خوري خير كذلك نقص عليك من انباء ما قد شبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من عرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وجرا خالدين فيه وشاء لهم يوم القيامة حملا أكد يجد الحكوم خوارب بي بين جورا اثن فكي يقدر قران صغورنا غير يدنا نجج ونيس يتجان الدم يوم القيامه تاع قمت الشياث ديما اكلنا قمن اشني اللي يدا تاع قمت يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم اذ يتخافتون بينهم إلا بثتموا إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتموا إلا يوما أسمى رصودا ذي البوق أدن نجمع وذي خفرا السنين ذي جزوان لسن بشبوشن هرسن سبشبوشن هدرنسل عقلك هنت قدم حسار قدرنا عشر يام نكونين عدمك عدرا إيمسين العقل النسان يون وسنت قمم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صرصفا لا ترى فيها عوج ولا أمتع يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت للصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئهن لا تنفع الشفاعة إلا ما نذين له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما أكيد شجن في ذرال إن شنثنق العربي أذنغذن أم غبار هدي جرقا تقعد الشمري اللي فلاش دي صورت زرفي غير ولا تخنق في صبا الشنين غلف عن ون رجل دي شولن ولي اللي وسط تسع وجن لا سواث مره هذا الشسمن يو حنين ورث الصلض حاشي شي بشبش يرسن الشنين ورث مثاء الشفاه ولديون حشوني يتجا وحنين يرضى سوين ديني يعلم سوين الزور يكذوين السجران نحن مرعلم جس وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضمع كنان وزمون ندلن الجاث الحي القيوم شلون الرب يخاف ونيبو بن الظلم ونخدم نديرش راح يمن في حلم يجاد هذه خلصي نوري يخدم نغش روح كيخدم وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقال رب جدني علما أكادي نفيد ننزل ذو القرنس اللغة التعراف انخطر ذلك أشي قوذ إما هذا ذا قوذن نغه دمكتين أعلى ربي ذي ذاك اللي ذا الحق نصح ورع الجر أتحفظ ذا القرآن قبل دي فكل وحينس أقرس أبا في يدي المعرفة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولما نجد له عزم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا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 وإنك لا تضمأ فيها ولا ترحى ننى يشعر أدام وقنى ذاع ذا ونوان خدشي يكتمط فيه أكون يسوفة هذه الجنة أتعيش من هذه المشقة أقرأ كذك سوف ترازل وستغيمة عاليان معنى هذه الجنة كذك سوف تفظر وستحوص تغماش فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلا فأكلا منها فَبَدَتْ لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما مِنْ ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فَتَابَ عليه وهدا ا شمش غريبه مرنيش شيطان لا شيقار ا ادم ماذا خمرق الشجره الحيه تشلوم اذح قمبر نتشكان اشن فيس فن داريان وذنتس السن شي فرون يعوص ادم بفيش يعوات شيقني بيث ومن بعد يخترف بفيش يا ففلاش يوليهيت قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتي انكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بشيره قال كذلك اتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الجن يشن شوبسديس الجنث مره وذا ذوبا ملكني ديش صوري وينك نلكني ولهم وني سبعن اول هيو وريتش ضاع واش من طاح عيش دير مشقه أثيد نحيون ذا ذرغال السن يوم القيامان أثنين أذى في نوم أمثيد حيث ذا ذرغال إذن اللي غزرغ أثنين أوسات دوره اللي ثنغ إثتور أثنين أكنا لكتون. وكذلك نجي من صرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أكدي نرانجاسيو وين يتعدا تيراش يا النور يوم نرام شله يا سنين بفيش عتاف الاخر فخصر ذولنا قرنش فكان افال ميهدي لهم كان هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مشاكنهم ان في ذلك لايات ورازن ديفانارا أشحال ذي دي الجيري قلان قبل سن سن قريثا لات الدنق خامن سن في ذا هيك العالمات إي وذي حذقا فامن وللا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمع فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومنانا الليل فسبحوا أطراف النهار لعلك ترى لو كانوا يزوروا ووال إذ رجل يتسمان غرفا فيكتيري يرزم أدي يسرع ثابت الدنيث صفري ويندقارا سبح الحمضة ببيه أقفر ديالي يطيج أنه أقفر ما يغريه سبح خلقه ذقيق أنه يرجى ظروف باش أكلمها تصر ظوض شرجور أريد فيك ولا تمدن عينيك إلى ما التعناب به أزواج منهم زهرت الحياة الدنيا لنهتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق شكر في طيخ أقول أين يزن ذنفك إخرا بك في الحياة الدنسان أثني دنجرر في الجيش ذا الرزق باقي كخير ألي ذمن ذا الخرف وامره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقها لحن نرزقك والعاقبة للتقوى أمر أثو خمس فظليث اصبر فلش ذمض وقد نطلب الرزق اذن كنا كيد رزقا فجرا بني ضعا وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم تاتهم في الصحف لولا ولو ان اهلاكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رشود فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى খোবিনা জরিষুল জিয়া ফতরা খারস قل كل مطربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدا إنسن أن عسيك مرة أعسث أما ستعلمم أنو إذا فقو بريد يسوذ ونمي عرق بريد